بسم الله الرحمن الرحیم الیف <تصفيق> لام را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 سيارة فأرسلوا واردهم فأذن دلوا قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس درهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميسه قد من قبل فصدقت وهو من الكاثبين وإن كان قميسه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميسه قد من دبر قال إنه من كيدكن, إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا وأستغفرني لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة عزيزة ترابد فتاه عن نفسه قد شغفها حبا. إن لن راها في ظلال مبين. فلما سمعت بمخريهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وأعتد كل واحدة منهم نسكيناد. وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا إيديهن وقلنا هاشل لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن يكون من الصاغرين قال رب سجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا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 يؤمنون بالله وهم بالآخرة وهم بالآخرة هم كافرون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 في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاس وأحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين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 مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبعون شدادا كلما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه عصرون وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قدت عن أيديهن قدت عن إن ربي بكى قال ما خطوكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن هصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الفائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة من سوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحيم.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 ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تأتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتاه موثقهم قال الله على ما نكون وكى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 وإنه لذو علم اللي ما علمناه وإنه لذو علم اللي ما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمما دخلوا على يوسف وإليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبث اسم ما كانوا يعملون فلما جهزهم بجاهزهم جعل السقاية في رحل أخيه في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إن أَقُولُ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 وخير الحاكمين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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما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 أنهم قد خذبو جاءهم نصرنا فنجي من نشر ولا يرد بأسنان القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة للألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للقوم يؤمنون